ما ينفض من قول انا لدينا رقيب ناتد وجاءت سكمت الموت بالحق وجاءت سكمت الموت بالحق كنت من متحيد ذلك ما كنت من متحيد وان في خافص الصون ذلك يوم عيد وجاء كل ننفس هذا ووجاءت كل ننفسما هذاائق معساائق ووشدة لقد كنت في رفْنة من هذا لقد كنت في رفْنة من هذا لقد كنت في فْنة من هذا لكن شفنا تغق Ah uh -huh. ساد ساروا كل يوم وقال قرينه هذا ما نديعتا القيا في جهنم كل كفار القيا في جهنم كل كفار اني مناع للخير معتد ولي الذي جعل ما الله انا اخر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 قوانا تختصمون لدي قوانا تختصمون لدي قوانا تختصمون لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القانون لدي وما نبي لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وما انا بمظلام وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجل لما ظلمت يَوْمًا نَقُولُ لِجَهَنَّمَ أَهْلِمِئْتِ وَتَقُولُونَ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّسِيرٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ هَل مِن مَّزِيدٍ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ يوم نَقُولُ لِجَنَّاتِ النَّعِيمِ هَلْ تَنَاعَتِ وَتَقُولُونَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ, مزيدا وتقول هل من مزيدا وَأُنْزِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَةٍ هَذَا تُعَدُّونَ هَذَا تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ, لكل أواب من الرحمن نلخشى الرحمن من خشيه الرحمن بن غيظه وجاء بقلب وجاء بقلب منيب, وجاء بقلب منيب ادخنوا بسلام ادخنوا بسلام ادخنوا ذلك يوم الخنود لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا, مزيد ولدينا مزيد